وَذِكْر بَأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد تَزْعُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّيُبْعَثُوا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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رسولنا الْبَلَاغُ المبين اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتوفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أدر عظيم